<تصفيق> شوف غدر الزمان على الاصيل يا خساره خلى الورى قدام ولا الدنيا مدور اشوف غدر الزمان عالم أصيل يخسره وشوف غدر الزبان عالم أصيل يخسره خلى الوراء قلت لها ما بتلا الدنيا تطوره بعاني أصرخ من جور الدنيا بعاني اصرخ غول أهياني الندل بياكل قاني والحر بياكل قاني والحرب وليل ونهار سياه دنيا مليها بياض وليل ونهار سياه انت لمالك اطيا اما لمالك اطيار والحر ملاء السجار شوف مثرى السماء على الاصيل حصار وأطل ولا وكان ومخليها على الله وعليها الاتكال ولما قلت الحقيقة, لما قلت الحقيقة أنا وقعت في اشكال ينعل أبوها فلوس بترسب للجروت إيش في لو في الدنيا حق لو في الدنيا الحق ولا وضاع ينعل ابوها فلوس تعمل لها فاي مليها, مليها بيا والليل والنهار سيان دنيا مليها بيا الليل والنهار سيان النذن ما الكطيان نعوة النذن ما الكطيان والحر ملاك السجار I'll فجري بلا مال ولا زول عليه عيا، فجري بلا مال ولا زول عليه عيا، غني ومعاه مال، لو تكلم الكلام يتعيا، الله يجزيك يا دنيا، خلبيت القدم تتجيعد من عول ابوه مال اللي خل الجبان يتسيد. زمان أحكي يا ناس أتألم من دور الزمان أحكي يا ناس اتالم وعد الحبيب علي يا ناس بيده بي ما سلم شايف الطريق ضباب في وش الكرضم ومنعول أبوه مال اللي خل العظيم يتكل تجي لي قبال شفت بعد يا خالي الهبل تجيني ومال شفت بعد الدنيا يا خالي دنيا تدي للخمال دنيا تدي للخمال تجي على الفدارا يا فا تاج على الفقير اللي بيشحن ودباش وحرام حباش جايره على الضعيف اللي بيشعلوا دفاج وحرامنا بالحلال ناس للمصلحه حباش والحر فيك يا دنيا الحر فيك يا دنيا ليه القيود الباشا ينعل ابوها فلوس تخلي الواطي يبقى لو <تصفيق> حبي